من صحابة أو السعرين. لكن له يقول لقوله أخضر الشهاد. كلها ليو عليك فضجها الإنام المحمد لحتاره بذلك الأرض الكوي لقولها قناة الصحابة. ولكن <تصفيق> يجيب الشرفان للأقوال التي سوى عن بعض الصحابه وعن وهي مخالفه النفس يحملون على أنه لم يبلغهم ذلكن فهم مالوف وانهم وأنهم لا نشاء من ذلك الاجتهاد والراي والنظر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 هذه الصفحات إنما يترجع يتراجع بها إلى خاليا النذير إلى خاليا أحد قوين عن ذي ذكر قوين مجبلا إياه جواهتين منه ثم إذا كان سواه أحد النذير جواهتين حجه السليم الصالح أن المعروف فلا غمرة ما خالفه ولا قاله كله للعلم يا ترى حدنا هو فالتينا تداعىت هذه اللقاء وذا ذلك ان في ذلك نطاقنا مهلكتها واقتحها حركه اجمع انه قال بذلك ذلك كله والبعد يؤكدنا يقول أو ينطر عنها لن يعمل وأنها ذكت. يعني يمكن أن يأخذ أحدها رمايتين لن تذكر. وألا تقليلهم وثينا لأنها نفسية تذكر ويسؤول أو لأنها تقلل الثالث فيها خاصة. والمروز عنها لا ما كانت تذكيح هي أرسان من اللي كانت تشتري لأي شهر منها وهم أبناء آخيها أي أن أبناء آخيها محلّة لأنهم من أبناء كانت تشتري لهم محلّية وما تبذكير إلا أنها قالت أن اليتين لا الذكاة ماذا؟ اللي كان عنده قول من الأقوى يأتينا أن الذكاة أثمار اليتين هي ذكاة يا ترويا لا وصلت انا ولا لك هذا الكلام يا جحان يا اللي كنت قاي قاينا انا اقول لها حالنا اخوا عندنا هو ده ربنا تصينا هو الصحيح. سلام هذا الدين ربنا يغلى الجهونه دي واياك يقول أنه على أنه الرسل أو أنه تأوّد أو ان رمله بضروعة أو بشيء خاص إذن عندنا الزكاة توقف من خليل هذه واجبة متى يكون خليل محفظة؟ فهو ما إذا كان خليل جاء فأنا نغلل فهو يأتي لا يجب لهذه المسنحة ونطلئ سمعنة لي. فإذا كان هناك سفرية للرجال يجير ذكاة لأنه محطة وغضموا للسر. وهكذا لو سمع سنعة المحطة هذه هي aan de hand. Voor een zinloos van het huis. Je wilt نار te zien. Je wilt نار te zien. al wilt نار te zien. Je wilt نار te zien. Je te zien. Je wilt نار te zien. Je wilt Je de Je وكذا في المباح المعدل الكراء او النفقه اذا بلغ نصابا وزنا لان سقوط الزكاه فيما اتخذ لاستعمال او اعاره لصرفه عن جهه النماء فبقي ما عداه على الاصل ويخ ويخ ويخرج عن قيمته ان زادت عن وزنه لانه احب لفقراء <تصفيق> رأي هنا الآن في المتاريهون في الزيارة قد تساوي أولوها الألوح إنما يستجرون في خليل المصورات يشترونها ويبعونها ويتمعدلونها عليهم الزكاة لأنها لمتحن الزيارة تردون الزيارة في, في, في الزيارة وتدور إذا اذا إذا كان عدى لنفقه إذا استرحوا إن وحزنه وعنده لنفقه إن كانوا يقولوا إلا اختجنا لي طعاماً أو لكسوة جئناً منه وإستغلنا حادثنا به الزكاة لمعنى لأنه جبلنا في النعم ينها من اتركك لا تروي لك هذا لذلك هذا توضيح له او متى تجلب يوجد في التخوشي ان راجعين او راجع الاتجاهات او راجعين الحقاء يا جماعه راسين كانوا المراد كنته لله يوم الزمّة يوم يوم يا يوم يوم يوم إذا دلوا كنته ويصال لأحد نبدينها إنه يكوي يقدروا لدعملها من أحد نبدينها أنه يوهاب للمقرر فإن كي كانت كنته على الذهاب المصوغ مثلاً Rijksmartijden, jaren. Hakken we niet op. En in de hand van de het we لذي أعطى الغروف فوضع الثجارة كما سيأتي فحافظ أنه يكون الذكرية إذا بلغت كلمته بصاباً بأهد الاثنين، ويقدر بما هو يحظ لفقرة من الذهب أعلمك الله الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله للاستماع يقول يختار اشتاق الى هذه الله الها هي ينالها بين صحات السنه وهذا الاله هذه التي اراي شعرها هذا شعرها هذا الدراس انكي هذه وهكذا شعر الغرب فإذا كان إنسان سنة يأتي إسترى أغنى إن أتي أدهد ويريد السجارة هم دعاً سنة أصبحت الخمسين فأل من ذات الخمسين وَهَلَيَا قُعْنَاهُ أَكِسَّانُ وَلَيْتَوْسَحُمْ لِيَتْرَأَثُهِ لِلْفَكْهِ وَلْفَكْهِ وَلْفَكْوْرُكْفُرُكْفُرْ فالكثر بالنسبة إلى الدقة، الكتاب إلى هذا لأجل أبناء أهل الله والكتاب الثاني الذي هو مسافة على يسموه العيب معاند، وكتابه الذي مستعمل مسافة الذي هو ضوء النور ثاني بالذكر، يعني الكتاب الثاني. ويوجد أيضا مختصرة في محراء هي سئة من, من الاقتصاد لأن قرأ عبد الإنسان إن شاء الله مرحباً من السبب عندما تقول يعني أكرم الأبارة روحة النعبة تفتت ومختصرها للطوفي لا فأس لهذا الله. إذا قلت الأرض إليه خطتها ثم قلت سنة قال المسلمين فإنّا فأين يلحبون فأين واين الأهل وأين يستسيبون النويلة وإذا وخلت أرض الله نهر بيوتنا الله ان أهلها اهلها الذين هذه الصفات انما يضرون اهل أنهم قالوا أو هي تضرها او يظنون ان كانوا يعملون وان ذات او لا حصل عليهم من دون حساب فلا خلص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 حتى هم على صدقة التطور فكانت النار في سنة أطوط حياتي وزنها وغيرهم في خليها وفي سنة قهنه تدعوا بالغلال لهذه زكاة تطور فإنشاء الذي عبدهن قهن لا يريغ يعني لهذا كنت نرى ويقول السابة إنما فرعا خلاه للذكاة على هذا فمن لم ياخذ بهذا قد يحدث عنده هذا ثم يعبد عنه بثمار الاشياء وغيره فما يفكر فهل هي اثام عمله لا كان عنده بناء على في maar kunnen we alle achtelingen worden van de heerlijke. Bijvoorbeeld, als ze toch het taboe van de vrouw aetnaren, maar kunnen ze succes als ze het taboe niet hebben. Waarom? Waarom? Waarom? يا سيدنا ان شاء الله تقبلنا يا لغه دعنا الان لنعقد اجتماع الاوائل من المحل وطعنه لذهبنا الله نقول لهوها لنطيل يا رجاله او سيدنا هذا اللي لازم اداره المشاريع ده كده نقول نتقابل تعاونا تكون قرر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 لصاب الأوراق النسلية هو أقال لصابه النسلية. صحيح أن نقدر الزهام جثيلا في نهة. هذه حتى تجد الزكاة إذا كان الزهام رهيئا. ونقدر الزمت جثيلا في نهة إذا كانت الزمت رخيطا. الزهال صحيح إن شاء الله إن لصالح العرب ولصالح الحرير أكمله ولصالح النبيل. فقال هل يلزم الرجل هل يلزم من يعرفه إذا كان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 من السهل أن أخواتنا من هذا النمط استمرن دائمًا الأجن هو من لا يصاب إلا قيمته ولكن لما تخلّى عنك نقول نعم وقد جرّ قيمته إذا كنت عارفًا كيف تلقى من جهة فتسأل هل يساوي الآن بينهم الثلاث إذا قابل سمع يساوي زه وأن ت عندك ناقية أولها عثرون تسارل وإثنين مئة وتلقى ما بضع ولا حد تأينا عن سنة الله سبيله لكن إن كانت ما تدريك مجمع نفيا الله أعطل التي كانت من ولي وليه وليه في في لها وهي أدخل منه قراري ففي هذا تزينه بعد ذلك في السبوء في عرقه أنه وزنه في ركعة جنيها وتسأل الله لها رجال كينة فيعتقد يا ترى ان هذه الصوره دينها رساله من قاعده الذهب الذهب ان هذه قاعده الذهب من الذهب لدينا قاعده الذهب من الذهب ان قولنا انهم من نسبتين العادي العادي يقولون من نسبه الذهب يقولون ان قليلا يسألوا تأثير الأوراق النقلية فنحن قلنا ما داننا كلّك دان الله كان قوّنا بهما نتدعب الزهد موجود نتدعب الزهد موجود الدنيا هو الديان العربي والحروسي إذننا نقوم بها لما يسألها بهم يقولوا المستمر أننا هذه الأوراق نقدرها من الأوراق ثاني من من الجبعة من الأوراق أو من الأوراق بالله كما أتحجب سواء ثاني لأيكا للآلاء من الله كل كان قليلاً وكان كهيراً يقول يقدمه القليل لذلك من رغب يقاضه القليل يعني لذلك هو أحد للهقار للهقار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 يقول قلنا عندنا أنهم غارباً إما أن تستعى الثلج وإما أن تستعى الكرود هذه النساء هي آلة وفيها ترى نبدالها يعني نقيمها في النساء وسم الله خلقتنا في الضجار يقولنا من خاصة لبانه أن أفجر أن يجعلنا هو اليوم لا تعلم مثلا فيها لا لا يجوز لكن الأرض من يعلم لا خوفها يذكرنا تخيرها السنة الثانية لما في السنة الثانية في هذا تم في لي السنة الأولى لا السنة ثالثة ثالثة ماذا يقول هذا هذا هذا الذي عليه إذا قطع هذه هذا إذا قطعه En dan En يعني لا هو لا هو ذي لا هو ذي هل يدلوا بالسنة إذا كان من أفضل النساء العاقلة من رأسي تكني النساء لا الإجماع على أن كل منهم يستعمل قيمة العشاء وكل منهم يستعمله إذا كان إذا ما كانت الساعة تطور هنا، فكذلك ما مرها هنا إلى الآن. لا أظن أن يكون لي قدر كذا كثير من الساعات. يكفي الإشاعة. من وراء الإشاعة إلى قدره هذا الأمر يحيل إلى أن الناس من السكان الذين كانوا ساعة مثله ونصف، لكنه قام بأشياء أخرى. ليس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 الغا لا فين لا وادنا كانه كانه جيره لك سواء بها بها لا كانه ما شاء الله كنت قد سوى ان تصبر ده ياك ياك انا لا كون بان انه لو قاد يعني لا يعني الخلق كله. مية وسبعين من كل خلال يوم أربعة عشر في أربعة عشر مية من الحياة. لا. من أشهرهم. الحياة. على الحياة النورثين. إذا هذا الخالص إلا نصف الخمسة والعشرين نص، وإذا من, من العشرين هذه ثلاثة أجزاء من الخمسة والعشرين ثلاثة نص، وإذا من الثالثة هذه أخذتهم هذا ثلاثة من الخمسة والعشرين ثلاثة من الظهر إلى النهار، نص، إذا قلت المثال أن الله وضحه الذهب مجلعه هذا هل لا تجره بجريه خالص أو جريه نقطة؟ لا تجره إليه خالص، خالص. إذا جره القائدين، إذا لا تجره أحدهم يستمروا إليه تجره ونقهاته هو آخر. Het is een vrouw die naar een vrouw kan worden gehaald. En dat is een vrouw die niet kan getuigen. Maar dat is een vrouw En I have not heard of it. it. الحمد للغاية الحمد للغاية الله نستريه من الله لا مريكا لمن يقول من ذكات نسألت عاجبتاً خير نستمعيه ترصاته لما مجرعا لنفسه الحاجة لرشتها الحمد للغاية إلهام ولنقلها الطحالة وصارت مما يرغب بالضرورة لذينما نسألت لذينما نسألت حداه فيها قوياً وذينما نسألت يا نسألت تعليم المجاة كل جانا من فهي يقوله أن النساء قد نقل نبيها لأن نقل نفسه الشديد أن لها الذكاءة وعن نبيها وعن يجل ذكاءة نقل نبيها وعن يجال ذكاءة فليقال أن النساء مهمة بنفسه الذكاءة لأن النساء ورسل أسل هذا أما يتسجن ماتهنسا ولن يقول لإصلاح العاشرة في جسر أنا أقول هذا ليختاره أنا ما بنفع، ليا إن عبدنا سمع سمع جاهد جاهد عليه، السادة خفية الزمان يقطعنا ذلك، عنديه إن الله تبارك وتعالى يجدنا، لا لا لا، إزل الواحد من الروح تدل عليه لترصعها، الذي ساخر ألف لله صل الله عليه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 لطول إن ينبنى من ينبنى. لا صار لها صحيح هذا الخاتم ذهب هي ريال هي استعملته في دين والدنا ابيك فكان له اذا صدرات فراغ لكن الصاير انه خلاف من المخليات لما جاءت او ديا ديا شبه لانه لانه وتجب ازالته كسائر وتجب زكاته ان بلغ نصابا الا اذا استهلك فلم يستمع منه شيء فلا تجد ازالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لان ماليته ذهبت ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافه أراد, اراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له انه لا يسمع منه شيء فتركه الله رحيم رحيم. الحمد لما على أن الله لما تتمن على بكاته لي لا يسعد أن يتعب عباه استعماله وما لا يباه استعماله من الذهب والفضل وكان الأنسب ذكر ذلك وهي اللباس في باب اللباس ولكن كهي من الفطهة لا يجعلوا باللباس اذا تكلم على اللباس في اثناء ستره <تصفيق> الصلاه يعني ستره الاوراق والصلاه تكلم هناك على باب الاشرف و بابهم يجعل لباسا مع الاطعمه لآخر في اخر الكتاب ولما كان الحلي من جنه اللباس تكلموا على ما يستعمل منه وما لا يستعمل ما يجونه وما لا يجون. فذكروا أن منهم يعتبر شرحاً استعمالوا به سرحوا به فساباً من الأموال وفيه أولا فإن يتفيح فإن يعود منه ومنهم ما هو جائزاً لكونه دافئا داخل. فلذلك الزخرفه في المساجد الزخرف هو الزحف وقد ذكره الله تعالى على الذنب للكفار فقال تعالى ولما ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يدخل من الرحمن لبيوتهم شوقا من الاضواء ومن عالج عليها يرهبون ولبيوتهم افوازا وشورا عليها يبتكيون وزقها الشقه هي ما تشقه من البيوت هذه هي سطح الجار يعني ما يدخل على رؤوس القطار للنار إلا إتحادوا نظر كأنهو العظيم وكأنهو بين السماء ومين البيت يعني نجعلنا سقوهم ليكفر كلها من والمعارج هي الزعج ثلاث ينهرون عن هذه الطريقة نجعلنا أيضا بكل عارج من هربة النهرة ويمكننا هون الزريحة فيجعلوا معارجهم ولمطاعدهم من هربح. ولبيوتهم أمواع من العظيم الغربة وشعباً أستطروا جنب سبيل وهو ما يجلس عليه وإنما عليه تعليل حبت عيضة وعلى هذا يتكئون وزهباً يعني ذهباً يبعلون معي الله دونهم في خطانهم ونحو ذلك ونحو ذلك لما بتاع الحياه الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك يَبْتَقِيْهِ فهدى على الهجر فإذا كان الله تعالى هذا وذكر أنه لم يمكن الكثار كل أفرابهم من هذا لغاية أن يقول لما تقول لهم يَعْبُدُونَ ذُّلَّا وَكُرْلُونَ عَلَى هذه الوحيدة إن من أعطاهم منها لقدرهم أُلَّى ذَلِكَ فَالْدُونَ دینا دایې نه دې چې ولې أن دې کوه نه فيها آينه دې وجد دې نه نه دې ته اول دې ها لري ټول دینا څه دې ته او شار ته څه هانه نه نه هو یو نه ونه عندها ورد, ورد الحديث فيه الكلام يقول انت أعطى عمل قوم القبط إن الزاهرة هو مسادي تحضر وارتلق الزهرة على الزينة وعلى المباهات بها وقد أرن لما ارتحى به يرى من الذي لا ضائع يا المسكين واو لا لكن الناس هو أن شاء ان تهنغ او فضل الناس تهنغ يعمل ذاته او ما تنكذه هذه او ظهرت تنمو في اموالها في ذلك ذلك وله تعالى ترى ناه انكر طحالته على من يفعل ذلك ولما لنا الوليد بن ربي جاء جان ربي اميه الذي يسمى جان ربي دمشق واسرف في بناقه لاموه على هذا المنى فذكر لهم انها تنشرت عند الامران لن تتوسل عند غيره وأطلعه لا نرى ما نريد منه من الجزائر الجزائر ذلك الذي كان ما تذكره ولا ورنا فله من نشره والنظر الذي كانت الامران صراعه في هذه هذه هذه يعني اجل من الشمل شو كان لاننا ها وكذلك في طالب بالزهر أذاب أنه بالزهر يعني الآن ثم تطلع بحيث الكهف الضالي حتى أصلها لونها كذهب كأنها ذهب أو نقول عليها شيء من هذه أو مرسطة لها وبدأت كذلك زمن الوليد وزمن أخيه سليمان ولم تنبعونه لا لهنا فبادئ يجيه لنا بك الزهام ويأخذه فقال له إنه إلا أجيء أن يسر ولا يسر به شكر ولذلك لأنه تنسى فقط من الإطوان فإذا أجيهك إلا يختلف بالتغال وليس يقع له ذائقا فإن لو كان يقع له لما لنا يا رحمه الله لا يحب الاجتال ويعمل بالسنه ولا ذلك نقول انه لا يجوز الان ان يفعل شيء من هذا فتقن الحصار بلام ولا بحبه بما في ذلك لنشر في الوحيده و فيه من الفتنه فانه يفتن يعني يصلي من روعه لأني أحب هذه الصلاة فإذا كانت أمامها هذه الزينة والرفعة حدّنا سهُ بها وتقمنا به بها فأي صدور وأي نعمات وأي حضور كان من الصلاة؟ وثلاثة وكيف ترى هذا ما هذا هو كيريه هي اللي انا دي ما شيء قال ان يقول لنا كده روئين اهي بالتاكيد وانه هو عليه ارينال ما يتولى هو مليون وان يهنئ ذلك انهم سوف يشفعوا له لذلك وذلكم وله ذلك en toen kwam het hele stuk, en toen kwam het hele stuk, en toen kwam het hele stuk, en toen kwam het hele en toen kwam het hele stuk, en toen kwam het hele stuk, en toen kwam en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en يا عباده ايسروا يا جميعا لكي نلتزم عليها اخرجت اخواني اياه قال لك كان لا تستطيعوا ان تذهبوا لكي يجدوا مساعده كبيره الى السبب ده يا كانوا عندما كنت انتي تطلبوا راي جده والدتك لا يمكن ان تاخذي كل ده اكيد انا ودي بقى في هذا يقول كهو وقال له إن كونك ثالثة أو في قديرتين أو طريتين أو كاملين أبو ثلاثة ثالثة أو راهدة وكبار مهينتك وأن ذحوث لأنك تسطرت لأنك مزينت وصطرت وحزمت, وحزمت, وحزمت, وحزمت فيضاح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على نفقال لأنه صلى الله عليه وسلم فاتخذ خاتم مورق متبق عليه وجعله بخنصر يسار أفضل وجعله بخنصر يسار أفضل قال الدار قطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وضعف أحمد في رواية الأسرم وغيره حديث التختم باليمنى وفي البخاري من حديث أنث كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشية لا معين الناس وفكتنا ونعلوم أن النساء يتحدثنا للذينة يلبسنا حواتب وفتكمنا في الثلاث الناغي هذه العائفة كانت كاملة فختم الظلقة التي هي إليها وهذه هي صادرها أصله للشائع للدينة ويهدفت من صعبها العشر ويهدف حذارها ويجد تحواته للدينة أما ضجعا فإنه يستحل القاتم ويأجل الحادثي مثلا إذا أسلمانه قرر حذارك وماذا ذلك فقد كان الصحابة يهدف أحده الخاتما سواء فيه حجر يعني فيه كتابه ابنه او ليس فيه شيء ان من الذهب خلاجي فكدث عنه صلى الله عليه وسلم لبث من مكان من ذهب ثم لما راه الناس لبثوا خلاجي من الذهب ذلك وصار النار وهم ينبغون رحمهم وألقاه اعطاه الله لا ان نشره ابدا فخلى جيش خاتمه بعد ذلك راى النبي صلى الله عليه و سلم و جيش عليه خاتم من ذهب فخذه من قال أي منكرا ايامنا اهلكم الى جامعه من ذهب الهي و ارهابيته فأغفر عليه لما سعد خاطرون ربيع للنهر وأزاه لهم اتحكمت بالنهر ربيع للقجل فلخطوا ما ربيع النهر أزاه لهم بالنهر وقد له هذه الكلمة إني أن اتحكمت للنهر جادية وهكى رجال وأزل النهر حرام على بصورها هذه الامه غلا بدماغهم بعد ذلك يقول انه مباح يعني خاتم من الله لم يصل احد سوى ان يكتب فيه اسمه فهو ليس كذلك مباح لهم يصر على النوال المستخدم بكره قد وجدت النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاه والسلام فإنه تستعج إليه أي هتاته مليه فتلا لما كان الأرض أن يكتب من الملوك ونهلاً كتابات لكو أنهم لا يأملونه إلا محكوماً فاتخذ خاتماً للغاية ومنهلة وكتب عليه مهمة رسول الله مهمة شطر رسول الله شفر. هو, أنه كان هو إنه إنه إنه الى ذلك هو ده يده ويظهر بقى انها كانت هذا هو ذاير وردت اللي ما عارفينهاش احنا دلوقتي قلنا واختلف العلماء في ده لو كان ان هذه جزء قال ان واضح حد هو ليس لو جاءت هي ولكن مجموعها يجيب أن لها أفضل الظاهر أنه كان كما ينبسه المسرى ولكنه أحياناً لا تخذونه وليس بشهد ويجعله ذلكوتر التي هي الصغيرة يجعله فيها هل تبطر له الزينة؟ الظاهر أنه لباس رعدة فالنعوية الدولة عادة لا أنه للجمال والزينة ولا أنه لأجل الحرب المالية يكون للغاوة إنه فيه عادة. من كان عادة فلما كان من الغادة فعلى ظلم إنه مباحث الثائر أكسية لأن الأصل اللي من الغادة ويقع إنها سنة ولا أنها منها أي نحن الآن هلسوا هذه العناعي التي سنة وطرح وولنسوا مثلاً تحت السيام هذه الغاليرة وليس, يعوه وليس كل يعوه لذلك في ذلك الآن في هذه الأسفار وأن تقول سنة فالقال سنة هل لكن لا يقول انها سنة ولا أنها منها لأن جدع إنما تكون وبالنوء في القوة فجباس لا يقال له قربه وطاعه وثيره ولا إنه جدعه لذلك وعاده لذلك يعيش من له وذلي سأولى يمتغ عليه ومن كشه السهود من عليه ولبسه بجابة من عماداته فإنه يقال ذلك وذلي كان نوشا في نحو وطاعته ولا إنشاء نتاكه وعندما أستاذه وذكرنا أن هذا ما تلتقى نفطه ليه لذلك أنه نفطه النساء كلما تعرفون ليستخذها حاسة من ظنة وذلك نفطه أحمد وذلك جوهر أحمد رائده اللغاة من ولكن هذا اصطه لله فأني خلده من ذنبه هاليا هذا كان وهذا السنة اللي كانه لكث عليه إذنه وحاسر الله يمسه كما ذكرنا من العظيمة لن من عنه النساء ون نحضر عنه طول الله فتباح قبيعه السيف فقط ولو من ذهب قال انس كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة الرواه الأترم ولأن كانت له كان له سيف فيه سبائف من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وحلية المنطقه وهي ما يشد به الوسط لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفصة ذكر هو لا يزاحت فينا من الثالث عنه الله، من ذلك كان السلاح وما يحتاج إليه، والسيح يفتحى والمبتناء ويحتاجون إليه كميراً بالكتار والإنجهاد ويستحرون لأي يكون هذا السيح من وله له وقعا وله أغلاء وله قيمته غريعة وذلك لكونه لما يستهل التنعنون له ولا يستغلع أحداً من أي أنك سائلاً أو آتاً فكان من آثار محددتهم له أن حلو أن يجعل فيه خريجاً تقوله الطبيعة السيف طبيعته هي نقبل الذي يمسك به الذي صعبه الذي يمسك بها الذي صعبه الذي يمسك به كانوا لأني أنه هو الذي يمسك بي يرون تحليبا والعلل ذلك لأنه يموت ما كان في السماء يذوب ما كان في قبره او ان يضب باليد لانه اذا كان حاسما وقد تتاثر منه يذوب ما كان له ان حاصلوا انهم نصب الذي هو قبيعته وازاحوا الله ايضا تحليه زراعه الشيخ الذي اللي يظهر فيه ولكن الأشخاص أن النص وراه هي وكذا شيء من الثلاج الثلاج هي يعني لذلك لأنهم يدلون له طبعاً على كونه فيها لأن السيف أصل أنه يتقلب يتقلب جوا فأن يريد أن يستخل على جسد في العزق وتحت الأنطر فسبائفهم التي هي حلائلها التي يعلق بها قد يحتاجهم إلى تحليتها وتنجيهها اليوم أقلهم هرون ويظهر شرفه وليدته وفنه فأخلى دابهم فأخلى إلى السر وشوالك؟ الاسماء من الرجال السعد يعني عنده قد صار كرهن احتاج أحتاج إلى تسبب لنا في إجعله يعلم اسماء من الذهب هذا لهم الذين على تفصيل السعيد لهذا إلا المتقه فهي جاء من جرائم يجعل فيه يتقلبها مثلاً ويجعل فيه لحيرة، ويجعل فيه مثلاً اشتهاء، ويجعل فيه شيئاً من نقصه، وما يحتاج إليه إلى إثارة هذه النقصة زائل هو يت يتقلبها يحتاج إليها أشياء مثلاً يحفظ فيها رودا ويحفظ فيها حاجاتنا ليست هي دائما جرورة وتقال لنا، فليبني ذاتها وطبيعتها وصفها وفضلت يحرص على الاحتفاظ به، طبعا الله يجزا الجاهلين حياء كبيرا، والجحيم لا يصنع إلا من المهموم، ولا يعجز ذلك الجدال، ليكن من المحبين لها ما ضمنه إنما مساعون يحمل لا أنه يجرؤ. والجوشن والخودة قياسا على المنطقة لمساواة أمانا فوجب أن تساويها حكما والجوشن هو البرع والخودة البيرع وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن أسعد لما قطع عنفه يوم الكلاب أن يتخذان أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم وكذا ربط الأسنان روى الأسرم عن ابن بن صلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زي ابن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب للركاب واللجان والدواه ونخوها فتحرم فتحرم كالآنية فلنه يا إيمان لنها تبراه ولنها قولنا يا إيمان استعمال أصحابة الله وذلك للحاجة قولنا الجيشاً فهو الجمع المعروف الجمع الذي كان ان جعلهم الله سيناء عنده داود واذلناه صنعتنا بوصن لكم فهذا يصنع جوشنا كهيئة اللباس من حديد يلبسه المقاتل يستر به يستمر بها رقبته وصنعه والله له وعرضيه وجميه إلى أن يصل إلى نصف الحق أو إلى الحقين حتى يصل على المنطقة للسلاح وضربه مثلا السيف وقاه أو ضربه السهم استهمه وقاه ولم ينه فيه هذا يستمر في نعاتها لانه كفر تعالى هو اسم الله بين تقيكم باسكم وعن انه سبع سنه وسنكم لتحسنكم ان تكونوا حياه لكم من الباس والحرم هذا يجوز ان يحل على هذا الجوسان الذي الله له بشيء لأنه مما اختفر به ومن يلبس السلئة معكلة شريعة وهكذا الخولة التي هي الضائمة وهو لباس يلبس على الزائس لذلك أعقال من واقع السلاء يسمى ضائمة يتعوني بقدر الزائس وهذا حيئة الضائمة ويسمى خولة ويسمى الجنة وإسمى طرساً لأنه يتطبط بهي وتنفره من حديث يتوسط في الهوض فالنمي يسلم مهارا عليه يسمى هسمة الذائمة على عرصه فمن لا يسمى ذائمة فهسمة وولد حتى الهنفذة الذائمة على عرصه فالذائمة هي وإسمى بالنجن والطرس والنغفة كلها أسوال جديد واحد لها وطوع وجل وترس وليبه مثل واحد من الآخر الله قدر ما في الحد يجوز أن يجعل هذا الناس أن يحل هذا اللباس إذا أن الله لا ينهون لكونه أن في مكان الظهر من الاستقاء فإن الاستقاء والسماع في مشيئة يصل مما اريدها و ان من يسن الله عليه يسن الرجل من الصحابه فيتبخر و يرتفع لقائدها مشيه ليكرهها الله لانها بهذا ان شاء و ذكر ذلك الاتخاذ من و لان ذلك قد يكون اطول على و وقد يكون اهلا و نفعنا و نعز كهذا و ذكر ايضا انه ويظهر التعمال لما تعطيه الضرورة كأنفل ودخل ويظهر لقطع أنفة الرسال لأنه ينرح أنفاً يذهب كما حصل لهذا الصحابي الذي هو الأنفل ياه هذا لقطع أنفه فاتخذ أنفاً يثبح فرقل كالعبير فأذاها لو الذي يشن النهر أنه يثنن أن وكذلك جاء الأسماع وكذلك سنعنا أن النذية من الصحابة شئتوا أسماعهم لآشر من اللحم. وإذا جاء لشيطها من أسماع كانها قاضوا أنها توقعها فربطوها لآشر الطاكة من اللحم. وإذا جاء لذائفة جاء لتنبيتها بذهبا وجاء لفركبها من ذهبا إلا لم يصل الا حي اذا كان غيره لا يلقي لا الركاب واللجام اما الركاب واللجام فلا يلقي الركاب هو ما ينال على ظهر الماء البغيض على ظهر الفرائض هو نحو ما يكون هو الخيل والحمر هو نحو الشعر لا يلقي ان يكون لله ولا نشيله بلا شهر عادي كبير ما ينسونهم وليس خاصة بأساليبهم، وإن اللي جام في قلب نهيه ما في قلب نهيه إجادة يعني إدارة ال حلم يربطه فيها ويعلب ويرأسها ويطالب به همها ولكنه والله انه أمنه جزيمه، أولي أسد دواهنا، أولي أسد، الذي جان، أنا جان، لكن لكن جلهمي أو أو شفاع منري شفاع زين، كل عارش ماشي، أنا كنا أنا هلا نزحم، كل دوا، لا هي النهضة التي يجب عليها النهضة وإذا كان يجب أن تكون من الناس وكذلك بطئة الأدواء فذلك المهي عن التعمال ذاها ليه الأواني وثلاثة الظبا وقالت على أواني أكل الشرم بطئة ما يصدعني أنه بقوله صلى الله عليه وسلم والله يا اخواني الله اخواتي ازيكم يا جماعه لا يعني ترى دي صورها هو اللي اتصوروا مع ده هنا هو دي اعمال دي جهاميه لمطيرهات ابويا يسوع عليه السلام فايتنا له الدنيا هو ربنا اي حاجه هو بيتهدجت بقى ان حتى ان الذي ينقض انه او دايد و كلامه قال انا يكره وجهه ورات اذا في من النساء ما جرت عليه النبي ولو زاد على الف مثقال بعموم حديث احل الحرير والذهب لاينات امتي ولعدم ورود الشرعي بتحديده وللردل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجة لعدم النهي عنه إذا أعلم أن تفجر نهيب عن التهلي للنهب فإنهم لا أهل من المرحب التهلي للنهب وقال وهو مثيئة الله تعالى ذلك فأيكمن وفي النصر هذه قصة المرأة التي معها التي صاحبتك ورأيهم لهم لها من رفقان أسؤال الدين لذكاتهما فذل نعب أبوها إلا أن أذب اللبن لما وكذلك هذا الحديث هو طالب أزهاب الحديث فرعب على الكوري أمتي فهلاً لإنافه ولذن يسأل المنين إلى النصر الحليب ويتحمينا به من غير نكينا وذلك الجمال لأن السماء بالجمع لأن المطار بها عادة إلى التجربة لإزوجها إنها لما إدعالها تكون حتى لا غيرها we hebben de in de kerk de groeten, de kennis hierin, de tekenen, de tekenen, we bepalen en stemmen samen, we komen daarheen en we فاوجهنا ان من من كان سائلا ذهب ما جرت العالم بنفسك ولو كذا في هذه الادمغه كما كان من اسباب ما من اجبارهم واحتيارهم بوجود زكاتهم الحريه لا وقع ما تهديهم الاسراف فانهم في كما كان من عنده كانت هي هو جاء الجناحا كان يعني هي استريات يعني ما نقول ان هو يشجع تو لكن استنحو الشخصات اللي هي تروا ما هي هي انت يا ربك العزيز والله يحب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 وعلى السجد وإذة على البطن يرسلنا بحجان أولا إذنها ذاته وإذن سوء قديمة هي قديم وما ما جاء في, في العادسة يبتخل ذلك جاهدا إلا أنه يؤمن عن الإسراء الذي يجيبه يشاغل من مالما إذنها إذا كانت المرأة لا تبسه إلا قليلا والآن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 فصاروا عن ذلك الجديد يقرون فصاروا في ونحن كامله يقولوا ان قرن منهم راجلا يخليه الجوهريه ولا اي جهره ولا يقول واسمه رجع اليه هذه دوره فكانت الساعه الذين هذا ان انا ارا انك تستحل جنايه القتل مشاهره هذه و تستحل جنايه الهامله اللي لو شاءوا و فكروا يشيلوا ايا الاعتداء عليهم هنا بنجيبهم على هذا اللي يناديين هناك ان يوم ترى وانا ما لكن في تحليل على طبقه واذا هذا الظواهر الاخرى فلا يلزمها رسول ولا يزال في ذكرها فاذا ذكروا الاسباب انها عند استثمارها اوامر او لهم عده اسباب قد دعوا بعض الاسباب منطبقا على تلك الظواهر الثمينه ولكن لا يتسرق الأسلام إلى الله إلى تحرقنا. فلذلك قالوا مهداني إلا عن اللَّعَبِيَا الْحُّدُّةِ إِنَّا هُّنَّهُ وِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ الْحَدِكَ يُقُنُوا بِالْحُطَرَهُ يقولون إلى هذا الأشياء والتي هي مثلا الجواهب الجواهب واللُّلُّة والمشيَعَ وَاللَّاسِنَةَ ليس الافتر والأخطر يعرفو رفضة يقول منا ونستأنس نصوا لنا في الرب يارب إننا نطلب منك أن تغفر لنا على إلى والجاني والنبعثة والجوهات والنبعثة والنبعثة الحاسن أن يتنفتق بالنهي أن اليوم أن يتعلم الله يقول ما سمعون على الناحة إلا أنه هناك وقل يا تختموا ما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه ونطل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات لهذا الذي حاصل الحديث والرصاص ومن ذكرنا حبيب الله عن لباسه عن نفسه عن نفسه وعن نفسه لباسه الحديث وعنه حجأة أهل الجمهة لطوله تعالى وليلا سعى بلا حق لطوله تعالى بيذيو آخر جرس إبراهيم من حديث الحديث ان أنهم أهل الماضيين سعودية تقرأون وهو الشيء ما أخر وذكروا أنهم يدى سورنا الحديث عليه والله يريد ان يرى ضوابط تنعته الى حتى على خاطر لا احس بالتعلق به او اجابيه وتجدد الروحاني في حال سعاده الله مره ليسن او طالب ذلك من بين بطي خاطر كان اجى واحد في السر ليسوا خاطر ليسديد فذننا بعينه وجود ولكن يقول الصحيح سبحانه لا والله هو الراسخون على علم يتراتبون على كل شيء لا ننسى ولا نغفل ولا نرى عيانه بصر كل يرى رب ما شاني او دورك هي دليل لي احد هذا ولا من يتكلم بهذه يتشاجر هذا حديث عيوان بحسين وفيه يقول النبي صلى الله عليه الصلاة والعالمين وفيه يقول النبي صلى الله عليه الصلاة والعالمين فقال له منها فإنها لا تجيبك إني أرحبك وأن يوجد بشورة العاقية هو نوع المستخرجات فقالت انه انما اشرك بنص الخاتم ان يكون فص الخاتم من الرقيب فازاح ذلك لانه لم يرد فيه الغيبه ولم يرد فيه الغيبه ولم لا يريد ان تستهزا اليه والله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وهناك الثاني ويأشر أنه ورد عندها وصهاده أنه كان من على النفاة من الله وعلى على عدم نخل ونشر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في يده فنقول إلى نهدة هذا الحديث فإنه هو للسوء ويأني كم شراتنا هذه التي النهي عن اتخاذكم للتهاب العقل للجعب. لأنه وراث النبي صدر ما رأى الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال لسه إله خطيراً إنه رجال العجل أنه وليا دليله النهي وليا تجحشه عند الله صلى الله صلى الله على ذلك. ثم قال لسه لا زخي عليه لا رجال له وليا على النهي. Why is it Shirève Arjuna? They are in the first phase. They are in the second phase. They are in the first phase. They own and the first phase. When you are living in a second phase. Je kunt het in de zin van het verhaal van de zin van het verhaal van de zin van het het verhaal van het verhaal het het het أبراهم هنا الدواء، لأنه مباح، وأنه ليس أحد صار له ينتهي عنه.